أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإيهاك صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير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 يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم ما شؤ فيه واذا اظلم عليهم قاموا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 فإِن كُنتُم في رَيبِ مِما نَزنَّ على عَابِدِنَا فَأتُ بِسُورَة مممثله فَأتُ بسُورَةٍ مِِتْنِه وَدععوش هَدَا أَكُمْ مِدُون اللههِ إنِ كُُم صادقين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 وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَارِدُونَ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 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا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 وَإِذْنجينكُمْ منن آلِفِعَونَ يَسمونَكُم صُ العذاابَ يُذَبّبحونَ أَبناءكمْ وَيَسَْحيونَ نِساءكُم وَفيِيذَ لِكُم بلَلا أُم مِ رَبِّكُمْ عظيم وَإِذْ فرََقن بِكُم الْ البَحرَ فَأَن جَينَاكمُ وَأَغرَقنَا آلَ فِعَونَ وَأَنتُم تظرون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 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ث بعدناَاكمُم مم بعد مَوْتِكُم علكمُم تَشكرون وَظََّلناَا عَلَكُم الْ الغمامَ وَأَنزَلنا عَلَكُم الْ المََّ وَسلوَاء كلُ مِن طباتاتِ مَا رَجَقنكمُْ وَما ظَلَونَ وَ كانَوا أَفُسَهُ يَظْلمون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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لِمَا بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمنوا قالوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يعلم ما يسرون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 وَقَالُوا لن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْأَخَذْن مثَاقَبَن إسْر إِ لا تَعبُدُونَ إَّ اللهه وَبِالوالدَيين إحْسَانَ وَبِ قُررب وَذِن قُرربَ وَالْيتَمَا والْمَسكين وَقُول لَِّ سِحُسْنَ وَأَقيمُ الصَّلَ وَأَقيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزكاتَثََُّ والَّيتُم إللاا قَللَ مِنكُم وأنتم معرضون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 فَمَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَرَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَ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 بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم عالمون واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فخذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم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 مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلَ إِلَيْكَ آيَاتٍ بينات وَمَا يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن.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 ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعنتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضربه الى عذاب نار وبئس المصير واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعف فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة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 فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبرة الله ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاق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 ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ